بسم الله الرحمن الرحيم انا السرطان والقار انا اسم و اخطاب انا الامراض ومنها انت تفتار ومنها انت تختار اقول من كليه بهذا الثناء من الاخوه والاخوات انتم اخواننا واخواتنا انتم أحبابنا والله إن مصلحتكم عندنا عظيمة وكبيرة وصحتكم عزيزة علينا وإن إقلاعكم توبة الله سبحانه وتعالى هو المطلوب توبوا إلى الله خافوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في أولادكم اتقوا الله في أموالكم اتقوا الله في أجسادكم اتقوا الله في المجتمع يا أيها التدخين علنا المجاهرة وأمام الأولاد في البيت مجاهرة بالمعصية لا يجوز لك يا أيها الأب أن تفعله غير إثم التدخين نفس التدخين المجاهرة أيضا هذا التدخين الذي أحدث هذه الأضرار في النفوس لعل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعين كل أخ وكل أخت ابتلي بهذا الابتلاء على أن يتخلص منه إنه هو السميع العليم ولا تيأسوا من روح الله انصُرُ مَرْوَحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَنْصُرُ وَرُوحَ اللَّهِ لتقوى الله نسأل الله ليختم لنا بخير أنا السرطان والقار أنا سم وأخطار أنا الأمراض أجمعها ومنها أنت تختار أنا علب ملونة وعند الموت أشكال حرمت بنيك من زاد وهال لأجلي الماء كم أوهمت ذاهم بتدخيني لدى الغضب مكاني في الشرايين كوسواس الشياطين أنا وصديقة الشيشة نعكر صافي العيشة ونجعل من له كيف كطير نتفوريشة عدوي صاحب الصبر به يقوى على قهري نجا بالعزم والايمان من همي ومن كدري عدوي صاحب الصبر به يقوى على قهري نجا بالعزم والايمان من همي ومن كدري عدو صاحب به يقوى على اخى المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الإسلامي www.wadhikr.net